قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا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 كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضاهم ولا يبدلنهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وما هم الناظ ولا بأس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت. اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَنْ يَرْلُهُ الْعُلَمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ